بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه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 ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إن موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لأمل أن جهنم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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومن ما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من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 فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كلما أرادوا أي يخرجوا منها أعيدوا فيها كلما أرادوا أي يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم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 ما أعرض عنها إن من المجرمين متقون ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكون في مريه من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل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 القرن يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أو يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون